أ و ل ا أ س ت م ي ح ك م عذرا أ ن ي سوف أ ت ك ل م إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة وسوف أ ن ص ر ف إ ن شاء الله بالرغم من وجود ارتباط ووجود م ح ا ض ر ة لكن ط ر أ طارئ ما كان في الحسبان فبالتالي من ا ل آ ن نتفق إ ن شاء الله ويمكن أ ن ن أ ت ي في يوم آ خ ر نواصل ما ب د أ ن ا ه من حديث لكن حتى لا يتجمع الناس وحتى لا ي ع نخلف ي ن الوعد أ ت ي ن ا والحمد لله رب العالمين الحديث عن آ ي ة في س و ر ة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خزولا ا ل آ ي ة تتحدث عن سبب من أ س ب ا ب الضلال عند الناس و إ ن من أ ك ب ر أ س ب ا ب الضلال عند الناس ر ف ق ة السوء واتخاذ ا ل أ خ ل ا ء حتى يقع ا ل إ ن س ا ن في أ س ر أ ص د ق ا ئ ه و أ ص ح ا ب ه فيطيعهم في م ع ص ي ة الله ويقودونه إ ل ى المهاوي والمهالك لكن ا ل آ ي ة تحدثت عن يوم يوم وهذا اليوم الذي يتبين فيه الندم هو يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم ا ل ق ي ا م ة يوم واحد يوم واحد اسمه يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ا ل ق ر آ ن يسمى ب يوم الحساب ويسمى بيوم الدين وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين أ ي يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله مالك يوم الدين ويسمى باليوم ا ل آ خ ر ذلك يوعظ به من كان يؤمن, منكم من كان يؤمن بالله و واليوم ا ل آ خ ر هو اليوم ا ل آ خ ر ل أ ن ه لا يوم بعده و هو يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن الناس يقومون فيه و هو يوم الحساب ويوم الجزاء هو يوم التغابن ذلك يوم التغابن التغابن ظهور الخسران الغبن أ ن تبيع الشيء الغالي بثمن رخيص هذا اسمه غبن مغبوني ولا فلان ده ماله ه مغبون و عنده غبينه يعني عنده ح س ر ة وهو اليوم الذي نرجع فيه إ ل ى الله قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله فهو يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ا ل ق ي ا م ة يوم واحد يحاسب الله فيه ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن يوم يجمع الله الرسل داء يوم ا ل ق ي ا م ة هذا اليوم مقداره خمسين أ ل ف س ن ة مما تعدون ولكنه يوم يوم واحد ا ل ق ي ا م ة دي كلها يوم واحد بس ك و ي س و ا ل ق ي ا م ة يوم يعض قال ما ن ج ل يعض ك ل م ة ك ل م ة يوم هو يوم آه باعتبار أ ن الناس لا ينامون فيه الخمسين أ ل ف س ن ة الخلائق جميعهم وقوف بين يدي الله ما في زول بيجنب ما في زول بيعمل الناس واقفين مما ت ب د أ ا ل ق ي ا م ة لحد ما ينتهي الحساب والناس يمشوا على ا ل ج ن ة والناس يمشوا على النار ده ك ل فد و ق ف ة كويس هو يوم اسمه أ س م ا ء ك ث ي ر ة يوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يا اخوانا قيام الناس كونوا ي ق و م ا ل ن ا س ا ل م س أ ل ة ذي الناس, الناس بيشوفوها ص ع ب ة بيشوفوها ص ع ب ة أ ص ل ا يا اخوانا الناس بيقولوا في ا ل ق ر آ ن الاخر كثير إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض أ ث ق ا ل ه ا وقال ا ل إ ن س ا ن مالها يومئذ تحدث أ خ ب ا ر ه ا ا ل ح ا ق ة ما ا ل ح ا ق ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ا ق ة ا ل ق ا ر ع ة ما ا ل ق ا ر ع ة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث اذا السماء, فطرت إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت صور ك ث ي ر ة جدا تتحدث عن اليوم ا ل آ خ ر حتى ولاسيما في المفصل في جزعمد ء كثير عما يتساءلون عن ا ل ن ب أ العظيم ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن مرساها فيما أ ن ت من ذكراها إ ل ى ربك منتهاها إ ن م ا أ ن ت منذر من يخشاها ك أ ن ه م يوم شفت يومه دي م ه م ة جدا ك أ ن ه م يوم يرونها لم يلبثوا في دنياهم إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها طيب اليوم د ه ي ب د أ بشنو بالنفخ في الصور النفخ في الصور ا ل أ ح ي ا ء يموتوا و ا ل أ م و ا ت م ا ل و ن ميتين النفخه ا ل ث ا ن ي ة يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون نصب يعني شيء يعني أ ق ب ل و ا عليه مجمعين عليه كويس و ك أ ن ه م جراد منتشر يقومون من القبور لكنهم ماتوا في بقاع م خ ت ل ف ة و أ ر ج ا ء م ت ب ا ي ن ة الدنيا ديمه و ا س ع ة المات في أ م ر ي ك ا والمات وين ه ا اسم ه البعث البعث ده ه ذ ل يطلع من غ ب ر و ي ج ي ب على حلو لكن بعد البعث البعث وفي ك ل م ة موافقه لها البعث والنشور بمعنى واحد ينشر الناس وينشرهم كيف م ا م ن ت ش ر ي ن ا ل د و ل ة ديما و ا س ع ة د ا ر يلم ن ي الناس ديل لما تندي اسمها الحشر البعث انكروه ناس والحشر انكروه ناس وقالوا إ ذ ا ضللنا في ا ل أ ر ض رحنا يعني ضلينا ب ي ج ي ن ا مويه ويتفرقنا ت و ب ي ج ي ن ا عضهم تراب تراب أ ئ ن ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قالوا شوفوا ا ل إ ن ك ا ر د ه أ ئ ن ا لمردودون مش ك د ه في النازعات بيبوشنوا يا اخوانا ق د ر أ د ي ن ي بس ا ل طرف ا ل آ ي ة ه إ ِ ن َّ ا لمردودون ََُْ في ِ ا ل ْ ح َ ا ف ِ ر َ ة ِ قالوا َُ تلك َْ إ ِ ذ َ ا ك َ ر َ ة ٌ خ َ ا س ِ ر َ ة ٌ يعني بعدما دخلوا ح ف ر ة نجي مارجيين ا ن ي ك ر ة يعني مارجيين ا ن ي نجي ت ا ن ي دالو ا هذه خ ا س ر ة ما ممكن يعني م ا ب ت ب قدي ضد هذا المبين جدا البحث شيء والنشور بعد البعث و النشور الحشر الحشر اذا بغى بتم ربنا قال فحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا يوم يحشرهم جميعا الناس الماتوا في الدنيا كلهم اجزم من محلامات ما م الله بلمهم كلهم في محل واحد ا ل ل م ديس م ش ن و فجمعناهم جمعا لما يقوموا ب م ا يقوموا ي ل ق و ل ك و ن يتبدل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 والسماء انشقت فكانت و ر د ة كالدهان ده كله أ ن ا شايفينه بعدك يلمون في محل واحد المحل اللي بلمون وين بيلموهن إ ل ى أ ر ض المحشر في بيت المقدس بعد ما يسوقوهن هناك بعدين انت عدل ا ما يحشروهم ما في ذ ل بيقول لا أ ن ا ما ماشي معكم أ ن ا ما ماشي معكم بس وقفوني、هوي. ودني وين ياخي ق و ل ذ الملائكة يا أخي في ط ر ي ق ة بعدين ا ل ح ش ر ذات أ ن و ا ع يوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا وبعدين يوم نحشرهم على وجوههم حتى قالوا يحشرهم الله على وجوههم قال الذي أ م ش ا ه م في الدنيا على أ ر ج ل ه م بقادر أ ن يمشيهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم وفي ناس قال لك يحشر في ص و ر ة الخنازير أ ك ل ت الربا وفي ناس يحشر في ص و ر ة ا ل ق ر د ة أ ه ل الشهوات المنغمسون في الشهوات ومنهم من يحشر وقد تدلى لسانه على صدره يخرج منه ك أ ن ت ن ريح ي ت أ ذ ى منه أ ه ل الموقف في الحديث ا ل ص ي ح ي ن وهؤلاء القصاصون والكذابون الناس ا ل ل يحكوا ي حكاوي يقول لك كان في كذا وزول س و و كذا وزول عمل كذا لا فيزو س و و ل ا ح ا ج ة حافظ ذكره الحكاوي وحاج ة ح ب و ب ا ت في راسه ده مليان ف ر غ يحشرون لك ح... في بعض الناس يحشرون م ق ط ع ة أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م قال هؤلاء السعات ب ا ل ن م ي م ة إ ل ى السلطان البنقول و ا كلام الناس يود الحاكم ي ق و ل ه ده قال كذا و د ه س و ك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا انواع من الحشر يلمون في بيت المقدس هناك ي ب د أ الموقف العظيم بشنه يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات بعدك ذ ينقلون لواطه غير الواطد تماما وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابير من قطران وتغشا وجوههم النار الناس بعدها واقفين في ا ل أ ر ض الجديده ة اللي قبلك د من الوقوف ل خلقه ده ده يوم ا ل ق ي ا م ة ذات ه بقى د ه ا س م هو ي م الموقف العظيم ا ل ز ي يمكن ان يكون هناك أ ش ا ك ي ك و أ ل ا ج ي ك في الموقف شنو؟ آه؟ في الموقف العظيم م و ق ف ا ل شوفوا كيف الموقف العظيم ده موقف عظيم جد موقف عظيم ليه؟ الخلق انسهم و جنهم أ و ل ه م و آ خ ر ه م بهائمهم كلهم ي ق ف و ن ف يقول صعيد واحد و م ف عظيم لك ان ع يكون ل هناك و افضل ي بيقدر ينضم. بعدين يوم يقوم الروح يوم لا إلا من و اجل ف المسلمين يقوم ا ولكن يكون هناك ا ل ا ف ا ل من اجل ا ل م س و ا ل ف ي ن اتحشروا لموهم من محل حشروهم جمعوهم فلم نغادر منهم أ ح د لموهم في مكان واحد حولو للارض ا ل ث ا ن ي ة يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ي ك و ا واقفين الناس واقفين عريانين ده الحسر الحسر بيكونوا عريانين في ناس بعد الحسر بيلبسوا و ي ال الزج... ال الزج... ال الزج... ال الزج... ال ال ال غ ب ا ر التعب ما في زول يقوى على الكلام قال تعالى وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع الا همسه ة عارف م س التفسير ة ما في ه م س ة ح ر ك ة ا ل أ ر ج ل تحت ا ل أ ر ض مزول واقف طويل خلاص يوم كامل خمسين أ ل ف س ن ة الناس دي بقا في مزول ب ت ح ر ك ما في البتعه بيرفع ك ر ا ء وينزل ك ر ا ء ده اسم ه ه م س ة زول بن ضم مافي ه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والناس يكفين الناس الضايق جدا ل أ ن الموقف مختلط إ ن س وجن و م بهائم في هذا الموقف يقول المؤمنون ا ل م ج ر م ي خلوا اللهم اغفر أ ن ق ذ ن ا من هذا اليوم ولو إ ل ى النار ودينا النار ريحنا بس ب يشوف و النار ا راح ويقول إ ب ر ا ه ي م اللهم إ ن ي لا أ س أ ل ك اسماعيل ولا إ س ح ا ق ولكني أ س أ ل ك نفسي هنا ي ب د أ الحساب ب ا ل ش ف ا ع ة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ش ف ا ع ة الكبرى أ ن يقال لله حاسبنا مش الناس دي كلها ل م ن ش ا الحاسبون الله ما ح ا س ب و ن بس موقفهم في ا ل ل ح ظ ة دي الي ل يقول فيها ربنا لمن الملك اليوم ويجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار يومئذ تعرضون هذا يوم العرض يؤتى بجهنم تؤخذ و ي اذا حملت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا د ك ة و ا ح د ة فيومئذ وقعت ا ل و ا ق ع ة والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة دا يوم يعض الظالم على يديه ا ل أ ن ب ي ا ء يعتذروا آ د م و إ ب ر ا ه ي م و نوح و موسى و عيسى يعتذر جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ف ي أ ت و ن محمدا صلى الله عليه و سلم يقال اشفع لنا إ ل ى ربك و سميت ب ا ل ش ف ا ع ة الكبرى ل أ ن ه ا يدخل فيها ا ل إ ن س والجن والمؤمن والكافر لبدء الحساب فيقول أ ن ا لها ف ي أ ت ي و يسجد لله تحت ع ر ش ه من ال... في... فيلهم من المحامد والثناء على الله ما لم يلهمه من قبل فيقال ارفع ر أ س ك سل تعطى واشفع تشفع ي بعد د أ الحساب ب طوالي ي ب د أ الحساب بتطاير الصحف ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ا ق ر أ و ا كتابيه اني ظننت أ ن ي ملاق حسابيه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة و أ م ا من اوتي كتابه بشماله ووراء ظهره فسوف يدعو ثبور داء يوم ا ل ح س ر ة مما يمسك كتابه قبل ما يشوف الكتاب ذاته يوم يعض الظالم على يديه والظالم كلام كتير لكن ي ب د أ الحساب بك طائر الصحف ايضا ل مسك صحيفته بعد الصحف الميزان الميزان ي خ ط ل و ن الميزان الواحد الميزان الواحد ي خ ط ل و ن ع ر ف ت ر واختلف أ ه ل العلم هل هو ميزان واحد أ م أ ن لكل فرد ميزانه والصواب أ ن الله سيحاسب العباد جميعا في ل ح ظ ة و ا ح د ة قال تعالى عن نفسه وهو أ س ر ع الحاسبين وكما يرزقهم في الدنيا يحاسبهم أ ي ز و ا ا ل ب ا ء و أ ي ز و ا مما بلغته اي ح ا ج ة يقرره لا ي ت ق ر ر و أ ي ز و ا ا ل ب ل ا ء وما ي أ خ ذ مع الله شيء ا ل م ي ز ا ن ب ت ا ع ا ل آ خ ر ه يختلف عمزان الدنيا مزانو الاخره تيكولما ث ق ل ا ت ف ع ومزانو الدنيا ك ل م ا ث ق ل ا نزل العمل تجدم شيل فوق في اللحر كل كلمه العمل تجد اللحر والدنيا متاكسات مره واحد كلمه العمل والدنيا متاكسات طيب اتحاسبوا أ ي ز و ي عرف نفسه بعدك ذ يمرون على الصراط وهو م ز ل ق ة يعني ما الأرض الاقدام لا تثبت فيه زي تزلك كذا يعني بلاط سيراميك فيهم و ي ت خ ي ر كويس محل زول ما بقدر يمشي فيها م ز ل ق ة على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان فربما مخدوش تمسكه عنده عمل يجرطك يجر, يجر طلع له لحمه كذا ويمرب ه و منه ورب مكردس تس تس تشيل الكلاليب دي توقع في النار ورب مسلم ا ل ناجل ينجو كما جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجاوز الصراط وشعار ا ل الرسل على جنبتي على ا ض ح ا ف ة الصراط اللهم سلم سلم في ناس بقع ي في النار ونذر الظالمين فيها ج ث ي ة و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما م ق ض ي ة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ج ث ي ة الذي خرج المؤمنون إ ذ ا خرجوا وقفوا على شيء يسمى ب ا ل م ح ن ة يمتحنوا يعملون ا م ت ح ا ن وبعد الامتحان يقفون على م ن ط ق ة تسمى ب ا ل ق ن ط ر ة ا ل ق ن ط ر ة غير ا ل س ر ط القنطره دي ناس مؤمنين د ا ر ي خ و ا ا ل ج ن ة لكن ا ل ج ن ة ما بيدخلوها إ ل ا بعد أ ن يطيبوا طبتم فادخلوها خالدين طيبتم طيبوهم في ناس عندهم ب ق ي ة حاجات وعندهم أ ش ي ا ء زي دي ب و ق ف و ه في ا ل ق ن ط ر ة دي هذه للمظالم التي بين العباد حق الله ذ ا ت ا ت أ خ ذ في الصراط وفي الحاجات ا ل ث ا ن ي ة في حاجات حقت ناس انت شلتها وزغت بيها و قلت لهم ب ج ي ب ه ا لكم بعد ب ك ر ة وتاني عشرين س ن ة م ا ج ي ب لهم يا من الناس يموتوا ك ذ ا الشده كثير دا موقفون شوف قال لك في ا ل ق ن ط ر ة دي والحديث في البخاري عند ا ل ق ن ط ر ة ينادي الله أ ن ه لا يدخل أ ح د من أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة و أ ح د من أ ه ل النار خلي التانين من أ ه ل النار يطلبه شيئا لو فزر كافر مجرم كبير من ناس النار و إ ن ت شايل ح ب ه ما بدخلوك يخرج من النار و ي أ خ ذ حقه منك عند ا ل ق ن ط ر ة يعاد إ ل ى ناره وتدخل ا ل ج ن ة وهذا يعني أ ن حقوق العباد لا تسقط أ ب د ابدا هذا كنت تعمل ح س ك وذا أخواننا يوم, الندم يا يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة. إذ القلوب الحسرة الحسرة الحناجر كاظمين لدى إذ ما للظالمين من إ خ و ا ن ا دائما القيامه أ خ ر ة ا ل ة ظلم بس عن الظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الظالمين ونذر الظالمين فيها ج ث ي ة والظلم بكل أ ن و ا ع ه إ ن الشرك لظلم عظيم اتخاذ ا ل أ ن د ا د و ا ل أ ق ر ا ن مع الله تعظيما و إ ج ل ا ل ا و تقديسا و حبا و من الناس ما يتخذوا من دون الله أ ن د ا ل ا يحبونهم كحب الله ممكن يكون شخص مشرك بالله مع رئيس حزبه مع رئيس حزبه ا ت خ ذ و ا أ ح ب ا ر ه م و رهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله الشيخ يقول لك غلط الغلط ت ق و ل لك ع م ل ه تسوي الغلط تقول ده شيخنا ده أ س ت ا ذ ن ا ده علمنا ده ما بيعمل الغلط يا اخي مافي معصوم إ ل ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واحد مثلا معصوم هل ك د ه قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سبيلا يعني طريقه يقول يا ليتني لو باريت الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انت كان باريت زول مش معنى مدبر ا ي الناس ت ب ا ا ل ناس في الحق بوعى قال لك ح ا ج ة ي قوله ل قال م ن ه وين الكلام ده الشي ده جايز ناقش ن الناس ق ش ا متخف ا اياك ت ص ل لحق أ ن تتبع أ ح د ا من الخلق اتباعا أ ع م ى إ ل ا واحد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل يؤخذ من قوله ويرد إ ل ا صاحب هذا القبر لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى ونصله جهنم وساءت ن ص ي ر ا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م وبالتالي الظلم كعب س و ا ء كان ظلم النفس وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون بالمعاصي اختراف المعاصي ظلم ل أ ن ك ب ي د خ ل نفسك النار ده ظلم ظلم ابن آ د م ل أ خ ي ه ابن آ د م و د ه ا ل أ س و أ لكن الشرك أ ك ع ب منه ما فيه تالله إ ن كنا في ضلال مبين إ ذ نسويكم ي ر ب العالمين فيزول يقدس البشر تقديسه لله ويعظم البشر تعظيمه لله بل يعتقدون فيهم النفع والضر وكذا يوم يعض الظالم على يديه ظلم البشر للبشر ده بقى صعب ل أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة دقق ليك الله ب يعفا حقه ب يعفا كان مشيت عملت م ع ا ص ي ق ا ل ل ي ب يعفالك الدواوين ثلاث ديوان لا يغفره الله الشرك و ديوان يغفره الله ما بين العبد وبين ربه لا يعبه الله به يعني الله ما بهتم به كثير و ديوان لا يترك الله منه شيئا ما بينك وبين الخلق حتى البشر تحار والله و في ق ي ا م ة و في موقف عظيم وفكده ي يوم يعد الظالم على يديه والله يا إ خ و ا ن ن ا الظلم ده كعب والظلم ا ل آ ن منتشر كما قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه إ ن الطيور في أ و ك ا ر ه ا والوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن آ د م ل أ خ ي ه ابن آ د م أ ح ك ي لكم ق ص ة في الظلم أ و ر د الخرائطي في مساوئ ا ل أ خ ل ا ق قال أ ن ملكا ا باي يا ا ودي و أختم خ إ ن ن نختم بها يوم يعدو ظ ا ل م على يديه يتمنى حيث لا ينفع الندم ولا تحين مناص يعني لا ينفع الندم يا ليتني اتخذت مع الرسول س ب ي ل ه هناك تبين له ا ل أ م ر يا ويلتا شوف الندم التجده يا ويلتا شنو لم أ ت خ ذ فلانا خليلا وشوف فلانا دي من إ ب د ا ع ا ل ق ر آ ن فلانا ممكن تاخذ في أ ي بني ادم فلانا ل أ ن أ ي ض ا فلان ب ر ا و أي ذ اي صحبه ب ر ا و و ا ل أ ص ح ا ب ب ي ض ل و ك خ ا ص ة الشباب ياخي أ ي ق و ل ل ك ياخي أ يا مقرطه على ف ر ف ش شويه هاك نفس ا ل س ج ا ر ة ا ل س ج ا ر ة ي ت م ق ك في بنجو والله ا ل س ج ا ر ة تبرا ف ق و هاك فرش ف ما في ح ا ج ة في شنو في م ح ا ض ر ة ياخي يا أ ن ت بقيت على المحاضرات ياخي يا عيش أ ي ا م ك ياخي شوف شبابك ياخي يا م ح ا ض ر ة شنو ياخي يا خلال العجائز الكبار الخلاص البقوا على الاخره د ي ن أ ن ت أ زول لسه الحق ادامك ط و ي ل ة والله ممكن تطبق عربيه في شارع ا ل ظ ر ة والله مشيت ك ل ي ة الطب لقيت النادي كلها في الجامع ة الحاصر شنو قالوا في ث ل ا ث ة من أ ش ت ر ى الطلاب على اعتاب التخرج كويس خلاص آ خ ر امتحان منا بعدك انتهوا ماتوا في حارس ح ر ك ة في شارع ا ل إ ذ ا ع ة وكانوا من الشباب الطيب الخير الما مؤمن آ م ن بعدك في ناس لاوزوا طوالي قالوا هوي الموضوع ده ج د أ خ ي ر نعمل حسابنا والله العظيم لاوزوا الملاوزه عرفوا ح ا ج ة قال ليش انت آ م ن مش ك د ه قال ليش انت آ م ن في ناس الا يامنوا ك د ه الله يامنوا إ ي م ا ن ج د عرفوا شهاده شو ي اخي أ ج ل ا ل ش ه ا د ة ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام شوف الكاميرا كيف يا ليتني لما ت خ ذ فلانا ودي ق ا ع د ة أ ي شخص عندك معه ع ل ا ق ة كان ما في الله فرتقه ا ل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة ب ت ك ب ع ع د ا و ة ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين ليه ما وريتني أ ر ي ت ك لو ما ق ب ى اريتك يوم كذا اتبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب هكذا لو أ ن ن ا كره ف ن ت ب ر أ منكم ت ب ر ا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اتكلموا وقال الضعفاء للذين استكبروا إ ن ا كنا لكم تبعا فلانتم مغنون عنا نصيبا من النار قالوا إ ن ا كل فيها إ ن الله قد حكى بين العباد قالوا ارنا ا ل ذ ي ن أ ض ل ا ن ا من ا ل إ ن س والجن نجعلهما تحت أ ق د ا م ن ا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن شفت كيف قالت أ و ل ا ه م ل ج ن و ل أ خ ر ا ه م ادخلنا في ا ل أ و ل د تدخلوا علىهم يتناقشوا مع بعض حوار ربنا قال في صوره الصاد ذلك هو تخاصم شنو أ ه ل النار شكلوا ا ج ل ن ا ر جوا النار, النار شكلوا ا د ه كلوا منك ا ن ت ي ق و ل م ا ل ك أ ن ا جريتك كلوا منك ا ن ت ده أ ن ا والله قاعد في بيتي ي ت خ ب ت ل ي الباب سكتني مرقنا مشدنا ل ح ف ل ة والله أ ن ا لا ياخي أ د ه ش ن و ي ا أخي, أخي كرهتنا ذ ا ت ه كره الجوا هنا بس خليكم جوا اتكرهوا مع بعض كويس اتنجموا أ ي أ خ و ة ما في الله حسره عليكم ا ل ق ي ا م ة ك ل ا م ده واضح يا ليت لما اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وعندها سبب نزول ع ق ب ة بن أ ب ي معيط والنضر بن الحارث ل ل أ س ف الشديد النضر قرب يسلم ع ق ب ة كلمه وقالت باري زولدا تباريه وكرهه خلاه يا من يمشي ويدفن للنبي في وشه بصق من المسلف ي وجهه نزلت في ن ا ل آ ي ا ت دي ا ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة بيعرفوا ح ا ج ة يا ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خ ل ي ل ة لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ا ل إ ن س ا ن ي خ ذ و ل ة شوف الظلم ده ده أ ح ك ي لك فيه ق ص ة أ خ ت م ل ك ب ه ا حكاها الخرائطي في مساوي ا ل أ خ ل ا ق قال ملك من الملوك تنكر وجعل يرى أ ق و ا ل ا ل ر ع ي ة يعني ده شوف الناس د ي بقولوا شنو و بفكروا كيف وبنضموا ي بقولوا شنو حايم في وسطهم فنزل عند رجل مسكين صاحب كوخ قال لي بيتني بيتو بقى اكرموا و ي أ ك ل و ا صاحب الكوخ عنده ب ق ر ة ا ل ب ق ر ة ت ر د المرعى وترجع وتحلب لبنا كثيرا يقدر بثلاثين ح ل ب ب ق ر ة ا ل ب ق ر ة الوحده تحلب كم ر ط ل المتوسط الوحده تحلب كم حس ا ل آ ن كم ع ش ر ة دي ب ت ح ل ي ق و ل و انهم يقولون ا ن ق و ل ل ن انهم يقولون انهم ي ق و ل ا ت ق و ل ل ي ج ا ن م ي ن ا ه م و ل و ن ا ن ه يقولون ا ن ه ي س و ل و ن ا ن م يقولون ا ل ه م يقولون ا ن ه يقولون ا ن م ي ل و ن ا ه م ل و ن انهم ي ق ل و ن ا ن م يقولون انهم يقولون انهم يقولون ا ن ه يقولون انهم ي و ل و ن ا ه م ق و ل و ن ا ن م ن انهم يقولون انهم يقولون انهم ي ق و ن ا ن م م يقولون انهم يقولون انهم ي ن ا ن ل و ن و ن و ن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 حدوا هنا بس فازول ده بس نوى ثاني يوم قاعد مع الراجل صاحب ا ل ب ق ر ة جاءت ا ل ب ق ر ة وحلبت نصف ما حلبت ا ل ب ا ر ح ة الحليب نقص قام س أ ل ه قال لي اخي لماذا نقص حلبها ر أ ي ت البارحه الراجل رجل بسكي ما اعرف شي ء قال يبدو أ ن مليكنا ظلم أ و نوى ظلما أ ن مليكنا ملكنا يا ظلم يا ناوي يظلم الملك د ه في محله تاب إ ل ى الله قال والله ما أ ش ي ن ا اليوم الثالث البقره ج ا ت وعاد حلبها وعاد مقدار اللبن لها س أ ل و ا ق ض ي ت اللبن د ه في ز ي ا د ة أ ك ل قال لا يبدو أ ن مليكنا تاب إ ل ى الله أ و أ ق ل ع عن ظلمه خرج الملك من عنده يقسم بالله أن ل ا يظلمن احده الظلم ده ينقص المعايش ويضيق ا ل أ ر ز ا ق شفت كيف ويودر ا ل ب ر ك ة وده الحاصل في ديار المسلمين ا ل آ ن أ ك ت ف ي بهذا القدر نسال الله تعالى ان يتقبل منا و إ ي ا ك م اجمعين جزاكم الله خير كثير على إ ن ك م انتوا اديتوني ا ل إ ذ ن بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته